هنا دمشق اذاعه الجمهوريه العربيه السوريه ايها المستمعون الكرام مع القران الكريم الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو على مسامعنا ما يتيسر له من سوره ياسين اعوذ بالله من الشياطين الرجيم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 نار الاراقيم ترقيم لا وامتاز اليوم ಹೋದು da ಪುಲ್ ದೂ While the womb is there. ಒHazard <Sess> I don't know. ಎಲ್ಯ <muchas> o o o كونا غمن نطفه فيزه all yeah. that money Oh be لو كنت لو فناء وهو الخالق لا سبحان اللي بي أَغَثَّى الَّذِي خَلَقَكُم سَمَاءً وَأَرْضًا وَقَدِيرٌ نَاءٍ أَيْنَ يَغْلُقُ مِثْلُكُمْ بَلَا over the house